أنه إذا رجع قبل غروب الشمس وبقي إلى أمغاب الشمس فقط عنه الدم والحال الثاني أن يرجع بعد غروب الشمس فإذا رجع بعد غروب الشمس فقال بعض العلماء يسقط عنه الدم الواجب لأن رجوعه إلغاء للوقف الأول للنهار وقال بعض العلماء قد وقع إخلاله ولم يمكنه التدارق بمغيب الشمس وهذا قول من جهة الأصول فوضيحه أنه لما وقف نهارا فعين عليه انساك جبء من الليل فإن في النهار فقد ألغى موقفه الأول بالرجوع قبل غروب الشمس وصار في العبرة بالموقف الثاني لا بالأول فصح وأجدأه أن يقضي إلى, إلى غروب الشمس أما لو رجع بعد أن تغروب الشمس فقد رجع قبل أن يتدارك بعد, بعد زمان التدارك إذا رجع بعد غروب الشمس فإنه لم يتدارك ما يجب عليه في الأول وانما تدارك الوقوف لأن الوقوف يقع في الليل ويقع في النهار فقالوا حينئذ يلجمه ذم فهذا القول الثاني في الحاله الثانيه اشبه بالصحه واقوى انه اذا رجع بعد غروب الشمس لم يجد ذلك في اثقاف الدم عنه وذلك لان الاخلال قد وقع بمجرد المريض انما الرجعه قبل غروب الشمس قد صار رجوعه صار رجوعه مرضياً للموطف الأول واعتد بالموطف الثاني لا بالأول لأن الزمان الذي بيه الوجود قد وقع على الصفة المعتبر ودفع قدر الغروب ولم يعد قدره فعليه دم ومن, ومن يعد قدره هي قدر الغروب فعليه دم هذا كما اختاره من صنعه وهو أقوى ومن وقف ليلا فقف ثلاث ومن وقف ليلاً أي لا يزمه يجديه أي موطف ولو وقف ولو لحظة لأن وقوف الليل لا يتقيا معنى. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلثة بسفينة ثم يدفع بعد الغروب الشمس إلى مزدلثة قيل ثم يت مزدلثة مزدلثة من الزلاف وهو التقرب ومنه قوله تعالى وأزرفت الجنة للمتقين وقيل سميت لذلك لأن الناس لأنها موضع قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى وقيل سميت لذلك لأن الناس سيأتونها الزلفا من الليل وأيما كان هي المشعر الحرام فبعد انتهاء موقفه لعرفة السنة أمير في وكان من هذه عليه الصلاة والثلاث أنه لما رابط عليه الشمس يوم عرفه دفع إلى مزلثة وأخر صلاة المغرب إلى مزلثة وكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة أي كان يسير سيرا خفيفا فإذا وجد فرجة أرسل لناقته وأسرعت على قدر ما يجد من سعب وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة دفع صراحة الله سلامه عليه حتى بلغ الشعب فدخل فيه وذال وهو الشعب الذي دون المشعب تخل فذال فيه عليه الصلاة والسلام ثم توضع وضوءا خفيفا والسنة أن يكون مسيره من طريق النأذنين وطريق النأذنين هو الطريق الذي بين الجبلين عندما تخرج من عرفات ويكون النسج وراء ظهرك وتذهب إلى جهة مزدلثة هناك طريقان طريق الذين نصبهم بين الجبلين وطريق الآخر الأيسر فالأيسر هو طريق ظهر الذي يقضل به من منا وهو مقدم عليه الصلاة طريق النأذنين هو بين الجبلين مشهور ذاته إلى الآن هذا الطريق ويوجد في طريق المشاكل الآن في طريق السيارات المشاكل لكن السيارات يتيانا وطريق المشاكل الذي ينصب إلى الداخل مبداله لا يسمى طريق مأزلين وكل من السنة حتى لو نظر مع طريق السيارات الأيض يصيب السنة لأنه طريق المأزلين دفع عليه السلام إلى مبداله ولم قال له الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك أخذ بعض العلماء من هذا دليلاً إن السنة أن يأخذ صلاة المغرب ولا يطليها إلا بمجدلفة حتى قال بعض العلماء حكها ولو وصل إلى مجدلفة قرب الفجر يعني فأوقات الضرورة فإنه يؤخذ لأن الإسلام قال الصلاة أمامك وهذا مدى بالحنفية وهذا من كان بعض العلماء يشير به إلى تمسك الإمام أدي حنيفة بالسنة ولذلك قالوا إن الإمام أدي حنيفة رحمة الله عليه كان يشهد كثيرا لقلة الأحاديث عنده وكان يخاف الوضع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذو كان النشرق والأحاديث هناك قليلا ولذلك قال لنا الشابعي لصاحبه محمد الحسن ناشدك الله أصاحبنا أعلم بالسلة عن صاحبكم قال اللهم أنصاحبكم فكانت سنة قليلة عنده رحمة الله عليه وسلم وكان يشهد كثيرا ولذلك لما جاء هذا الحديث وقال فيه إسامة الصلاة يا رسول الله خليه بصلى الصلاة أمام طلب ونحن إلا تصلى إلا بمثالفة وهذا يدل على أن الأعمى رحمة الله عليه الظلم بهم أنهم لا يتركون سنة النبي صلى وفي تسكي هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه وأن ما كان منهم الاستهادات إنما كان سببها عدم بلوغ النص الواجب على من تبعه وراء استهاده في مقابل النص أن يعدل إلى النص لأن هذا من متابعاتي رحمة الله عليه فقال الصلاة أمامك ولهذا قال العلماء يؤخر حتى لو وصلت لوقت العشاء ولكن لو وصل إليها مبكرا كما هو الحال الآن يصل في وقت المغرب فإنه يجمع جمعة تقليل أي يكون له الجمع تقليل لأن المسافة بين المثالفة وبين عرقات طويلة وتأخذ وقتا وقالب أنه لا يصل إلا بعد دخول وقت العشاء ولذلك قال من السنة يجمع سواء كان جمعه جمعة تقليل أو جمعة تأخير نعم ثم يسرع ثم يدفع بعد الغروب الى منزلقه بالسفينه ويسرع في الهجوه بالسفينه بهدوء من سفح السيء الثقر ويلمع عليها لا ليس اين ويبيت بها ويجمع بها بين العشائين فذنب التغليب كالقمرين من من باب التغليب و او زوج جمع بدن كما ذكرنا ان جمع تقديم وجمع تاخير لا. ويبيت بها ويبيت بها أي فيها فالبال الضرفية لأن المعاني الباء الضرفية لها معاني أكثر من عشرة معاني منها الضرفية تعدى لسوقا وستعى لتسببين وبدب سحابا قابلوك بالاستعلاء وجد بعضهم يمينا تحذ معانيها كلها فالنعانيها الضرفية يبيت بها إذاك الحدودهم إذاك الحدود نزدلها نعم يبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها والسنة أنه يبادل ذي المبيت ولا يشتر بشيء آخر حتى يستطيع الاستيقاظ من الحجر في أول وقته وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ما ف إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو آخر دروس في شهر طهر شعبان وبالنسبة لرمضان سيكون إن شاء الله درس بعد ثلاث العصر من يوم السلفاء كل سلفاء لكن إذا كانت بداية رمضان في يوم الخميس أظن هي واحد السلفاء الأخير عشرين من رمضان و إذا كان يوافق عشرين ما أدري قد يشق على بعض الإخوة الممتكفين فإن شاء الله يعني اجتمال إذا كان بداية رمضان الجمعة ما في إشكال يعني سيكون اليوم التاسع عشر سيكون يمكن تقريبا فراجة دروس لكن إذا كان دخوله بالجمعة بالخليف قد, قد يكون هناك درتان إن شاء الله لكن الوقت على ما هو عليه من بعد صلاة العصر إلى ما قبل المغرب بساعة من ربع تقريبا إن شاء الله كما هي العاجل نصر الله عز وجل يبلغنا صيامه وقيامه أسابقكم الله صديرة الشيء وجذاكم خير وجذا صديرة الشيء يقول الزائل إذا تفرغ للدعاء ومعرفة لما ورد وإن شغل الدعاء فالمعنى ذلك أن يكف عن التذبية ولا يكفر من ذكرها أسابقكم الله الله شهد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السمة المحروضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء يدعو الله عز وجل ويسأله من فضله وليس هناك ما يدل على تلبية وعلى نفية من قيل يلبي أثناء دعائه فله وجه من جهة الاستصحاب هذا يسمى استصحاب الأصل وقال جماهير العلماء على أن عرفة موضع للتلبية خلافا من المالكية وطائفا من فقهاء المدينة حيث قالوا أن التلبية سنقطع بالمضي الى الصلاة يوم عرفة لأن الحج عرفة فإذا كان يلبي من أجل الحج فإنه ينتهي بمضيه إلى عرفة فهذا قول مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدت عنه أنه لبى بعد عرفة وعلى هذا فلو قال قائل لأنه ينبي أثناء دعائه فهذا من بعض الأسحاب الأسحاب الأصل ولو قال قائل يشتغل بالدعاء فهذا هو الأصل في الأدعية أنه يشتغل فيها بدعاء الله عز وجل ساله من صدره والله تعالى <تصفيق> كيف نفرق بين المسنونات والواجبات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حلما لأن كل منزرق تحت فوضه عليه السلام وطولى مناسككم وضح ذلك في كتابه منى المناسك يكون قولا يكون للأسهال التي فعلها عليه الصلاه والسلام هذا في الأصل ويطلق ولذلك سمية المناسك وقالوا عرفه ومنى الصفى والمروه هذه من مناسك الحج تطلق المنصف الاماكن وتطلق على الاسهال قال تعالى لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه تطبق على الان من هذا الذبح تقوى تعالى قد ان صلاتي ونسكي اقول اللهم صل وسلم وذكر عني مناسككم وقع على قديم العهد يشمل الاقوال والافعال الشيخ الاصل لكن المعتبر عند الجمهور رحمه الله عليه فيما ذكروه من الواجب من الاركان والواجبات انما هو في الافعال وهي الغالبة فقد وقع عن منه عليه الصلاة البيان من مجمع القرآن في قوله هو لله الناس يحجو البيت من جهة الأفعان وأما بالنسبة للأقوال فتأتي أدلة في خصف أو تدل على أن هذا القول سنة وليس بواجب ولا لازم أما كيفية التفريق فهذا يرجع إلى بوابط الرضع العلماء في علم الأصول فسنذكر إن شاء الله ذات أركان الحج وواجباته ما هو الرقم وما هو الواجب وما هو السنة ونبين لماذا صرفنا هذا الفعل من كونه لازما إلى كونه مسنونا ودليل الصف وهذا إن شاء الله سيأتي ديانه بإذن الله في موضعه الله تعالى <تحدث> <تحدث> هل يجوز الإشرام من الحج قبل يوم السرية مثل اليوم السابس أو السابع نشره <أه> <لش بأه> أظن السائل يريد أمرا آخر وهو نعم وهو وارج يعني هو شيء من الإشكال وضم السائل هنا يظهر لي الله علم أن مراجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني منافقكم خذوا عني منافقكم هذا أمر يدل على أن جميع ما فعله في الأصل واجب ولا ذلك نقول شيء حج سنة مع أنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني منافقكم والواقع أن العلماء رحمة الله عليهم هذا وأظن هذا هو الإشكال عندنا يظهر وإشكال والدي من هذا من والدي يعني حينما تنظروا إلى قبل عبسنا خذوا عني مناسككم هذا أمر يدل على أن جميع ما فعله عليه الصلاة والسلام واجبا جميع ما وقع من في هذا السلام اعتبر واجبا لكن العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن الله أصد بالمنسك الشعيرة أداء الشعيرة والسبب في ذلك أن الحنيفية بدلها من الشيكون وغير فيها أهل مكة في الجاهلية فغيروا فزادوا ونقصوا وحرفوا وأحدثوا وابتدعوا فجاء فعله عليه الصلاة لبيان أصول الدين في العبادة ذاته وبيان ما أمر الله عجل ببيانه توحيده سبحانه وحدود وضوابط العزاجة التي هي الحج فكأن فعله بقوله عليه الصلاة خذوا عني مناسككم المرد به بيان الهدي بغض النظر عن كونه في الأصل واجبا أو غير واجب لكن العلماء يستأنسون بقوله خذوا عني مناسككم على الوجوب لأن الحديث قل خذوا عني ولم يقول افعلوا فعلي الفرق بين خذوا عني مناسككم بقول افعلوا ما فعل لأن خذوا عني المراب التعلم والتعلم يشمل ما هو واجب ما ليس بواجب فوقع بيانا من هدي للحنيفية وليس المراب به تعين الفعل منها عليه الصلاة وأظن الأمر الواضح لأن اللفظ خذوا عني مناسككم يذل على التعلم والتلقيه وللالقاء فإني لا أدري لعني لا ألقاكم بعد عام من هذا فكأن المربي هي ذهة التعليم للشعير وهذا أعمى أن يكون دليل على الأركاء أو دليل عن الواجب أو دليل عن اللزم وإنما يذكروا العلماء في قولي يذكر على هذا لو قلنا أن المربي بالتعليم يذكر كيف يحتج العلماء على سنة وهدية الحج ما قلنا هذا لأنه لما ذكر هذا الشيء خذوا عني مناسككم تنبيها على مشروعية هذا الفعل وإقرارا من حميثية وما فيه من الهدي وليس المراد به مثلة الإنزام وكونه رقنا أو كونه واجبا هو أعم من الله وعلى هذا الذي يظهر أنه لا إشكال الحديث وخلاصة الجواب ان يقال إن نفض الحديث في خذوا عني مناسككم أنه لا يساعد على تعيّم أو وجوب أو لزوب كل ما كان في حجة الوداء لكن إن من منعقد على أنه ليس كل ما في حدث ودعواته ليس كل ما فيه إذا لو قلت بذلك لنزل كل من حدث أن يكون أسعاله وأقواله كاملة منذ ما ورد حمد الصفر بحيث لو وقف على عرض على الصفر ولم يدعو بطل وقوفه لأن الصفر جاء على الصفر فهناك أشياء حتى لو وقف ودعا ولم يدعو نذل دعاء الوارد المتقيد لم يصح أيضا لأن اخترى أنه لازم كالركب وفي الواجب وحينئذ ولا يقول أحد بهذا وحينئذ كل حديث محمل في المعنى فوق ما يجب عليه ولا شك أن به الأخذ بمعنى التلقي عنه عليه الصلاة والسلام وقد علل هذا بقوله فإني لا أدري لعني لا ألقاكم بعد عام هذا أي تعلموا هدي وسنتي التي يعمل ما هو واجب وما هو ليس جواجب وليس المراب به الأجزام والدنال على الرقمية والوجوب كما لا يخطى نعم صلى الله عليه وسلم الله قريبة الشيء فليجوز الإحرام ويحرم أهل المتروية من اليوم السابس أو السابع حسابكم لا ذأت ولا حرج في ذلك ولكن السنة هو الأكبر أن يحرم يوم التروية إذا كان متمتع أما بالنسبة لأهل مكة فالجمهور على أنه يجوز لهم أن يؤخر الحج إلى يوم الترو ويجوز لهم إلى يوم عرضه وقال عمر رضي العام بإمزام أهل مكة بأن يحرموا لهلاله لفهجة وهذا من شقه أن فاروق رضي الله عنه وأرضاه تدف في هذا أنه قال سنرى ونالكم في الموقع ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين يعني عمنا الناس يأتون إلى عرفة إلى عرفة طبعا الآتاقيون يأتون وهم متغيرة ألوانهم صر ألوانهم في شعف وغبر وثبث طول العهد بالإحرام وأهل مكة يكون إحرامهم يوم الترية فيأتون مدهنين ومختلفين عن الناس فيقول ما ليعرى الناس فيأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين أهلوا لهلالي للشجة فعمروا لهلالي للشجة لكن هذا يقول جمهير العلماء ليس دلالا فإنما قصد به رضي الله عنه أرضاه أن الكمال لما لهم فيه من زيادة الأجر والمثوبة قال زيادة دليل ألا أنه يجوز أن يشرم قبل يوم الترية ولا بعده كما لو وجب عليه دم التمتع فأحرم من يوم الثالث حتى الرابع والخامس والثابث أو أحرم من يوم الرابع ليسم الخامس والثابث والثابث أو أحرم من يوم الخامس يسم السابس والثابع والثامن في حده هذا لا بأس به وظاهر القرآن يدل عليه في هذه التمتع كما يغفى الله تعالى عنه أسافت من خطيبة الشيء هل يقص النائم على المغمى عليه وذلك بجمع كوني كل منهما أساقذ للوعي وذلك في الوقوف بعرفة هناك فرق بين النائم وبين المغمى عليه والنجهون ولذلك النائم في حيث الأصل إذا نبهته نبهته ينتبه وإذا يقصته يستيقظ ولكن المغمى عليه لو نبهته لا ينتبه ولو يقصه لا يستيقظ فالإغناء خارج عن الإرادة والنوم يمكن أن يرجع الإنسان إلى حالته الإغناء خارجه عن إرادة بحيث لو أردت رد الإنسان إلى حالته لا يمكن ولكن أنه يمكن أن يصعي رد الإنسان إلى حالته الطبيعية ويقض ولذلك يفرق بين النائم المغمى علي من هذا الوجه ولا يأخذ النائم حكم المغمى عليه والله تعالى أعلم أسأل رسول الله فضيلة الشيخ هل لا تفضلت بكلمة حول قدوم شهر رمهان؟ وما ينبغي المسلم في هذا الشهر المضارف نسأل الله العظيم رب العاشر الكريم أن يدارك لنا في شعبان أن يبلغنا رمضان وأن يقتب فيه الرحمة والعفى والصحة والغفان وأن يوثقنا فيه للهدى والبغي والإحسان ولا شك من نعم الله عز وجل على العبد أن يطول عمره ويحسن عمله قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله فالمؤمن لا يرجو من بقائه في الشياة إلا بيادة الخير فما قال عليه الصلاة والسلام في الشديث الصحيح واجعل الشياة بيادة ليه كل خير وندب أمته في كل صلاة أن يستعيد بالله من فتنة النحية والممات فإذا وحق الله العبد ويصدر له بلوغ رمضان فليكن أول ما يكون منه أن الله عز وجل على نعمته وجميل فضله وجليل نمته ويسأله سبحانه أن نبارك له في هذه النعمة لأنك إذا شكرت نعمة الله بارك الله لك فيها ولما رفل الناس عن شكر الله سلب الله كثير بركة النعم تحمد الله إذا بلغت رمضان فانظر إلى مقدار نعمة الله عليك حتى تشد بفضل هذا الشهر ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بحقه وحقوقه تذكر الميت الذي كان يتمنى بلغة رمضان والله أعطاك الحياة وأمد لك بالعمل وتذكر المريض الذي يتأوه من الأشقام والآلام الله أمد لك بالصحة والعافل فتحمد الله من كل قلبك وبمن إنسانك فتقول الحمد لله الذي يسر لي وسهل لي الله مباركني في هذا الشهر وإني فيه على طاعته ونحن ذلك من سؤال الله الخير ثانيا أن تدخل هذا الشهر بنية صادقة خالصة وعزيمة قوية على الخير فكم من عبد نوى الخير فبلغه الله أجره ولم يعمل به الشيء لدينا هو بين العمل بالعذر فقد يكون الإنسان في نيته أن يصوم ويقوم فتأتي الحوائل أو تأتي آجان أو تأتي أقدار حول بينه وبين ما يشتيه فيسأل الله العظيم في يكون في قلبه وقرارته أن ينور الخير وأن يفعل الخير وأن يكون هذا الرمضان هذا الرمضان صفحات در وإقبال على الله وإنابة إليه فإذا نويك ذلك وحال بينك وبين ذلك شيء من الأقدار والآجال كتب الله لك الأجر وكتب الله لك الثواب كما ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثهم العذر أما الوصية الثالثة فيا حب ويا طوبى لمن استقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله فإن الله يشد التوابين والله يحرح بتوبة عبده فيدخل إلى شهر رمضان منكسر القلب منيبا إلى الله جل وعلا يخص بعظيم الإساءة وعظيم التخصير والتفريق في جنب الله ويقول بلسان حاله ومقاله في أحسرتها على ما فردت في جلد الله فإذا استقبلت رمضان فأنت منكسر القلب غيرت ما بك فغير الله حالك إن الله لا يغير ما بكون حتى يغير ما بأنفسه والسبب في استقبل رمضان بالتوبة والإنادة إلى الله أن الرحمه قد يحال بين العبد وبينها بسبب ذنب فمن شأن الجنوب والمعاصي أنها تحول بين العبد وبين رحمة الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعال أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة أي أن الله يختح أبواب رحمته سيرحم من نشاء بفضله ومنه وكرمه فإذا أريت الله من نفسك التوبة والإقلاع وأنت إلى الله سبحانه فأنت أحرى برحمة الله وأحرى بأن يلطف الله عز وجل بك وأن يبلغك فوق ما ترجو وتأمن من إحسانه وبره وأما الأمر الرابع تحقيقا لهذه التوبة أن تتحلل من المظالم فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله ويطوبى لمن دخل هذا الشهر وليس بينه وبين الناس مظلمة وليس على ظهره الحقوق ولا آتام لإخوانه من سنين ندخل إلى شهر رمضان بالمحبة والإخاء والمودة والصحاء والنفوس من شرحة والقلوب متمئنة ندخل كما أمر الله إخوة في الإيمام أشدة في الطاعة والإسلام فإنه إلى وقعة الشحناء حجبت العبد من المغفرة قال صلى الله عليه وسلم تقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصلحه أي لا تغفر لهنا حتى يصرشه فتذكرنا بينك وبين ذين أقالبك خاصة إخوانك وقرابتك الإخوان والأخوات والأمام والأنات وعلى كلهم والقرابات تتذكر ما لهم من الحقوق وما لهم عندك من مظلمة فتتحلم منها وتسلم من الصرح والعفو وتستقبل شهرت وأنت منيذ إلى الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبين الناس نظام تحول بينك وبين الخير ومن أعظم ذلك كما ذكرنا القطيعة والمحروب محرك فإن خير الناس من اتدأ بالسلام بعد وجود القطيعة والخصام قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيفكر الإنسان ما يقدم على رمضان كيف يصلح ما بينه وبين الله وبين وما بينه وبين الناس قال صلى الله قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كذلك أيضا يدخل الإنسان إلى رمضان وأهيئ من نفسه ضوائف الخير والدوافع التي تشمله على الطاعة والذر ومن أعظم ذلك أن يفت من قلبه كأن هذا الرمضان هو آخر رمضان يعيش فيه وما يدريه فلعل مرضا يحول بينه وبين الصيام فيكون ذلك اليوم أو ذلك الشهر هو آخر ما يصوم أو لعل المنية تختلمه وكمن إخوان وأحباب وخلام وأصحاب وجيران كان معنى في الآمن ماضي وقد مضوا إلى الله أصلحوا رهناء الأجداث والبلاء ورضاء سفر الله ينتظرون فاستحيد من وحظ بغيره فإذا دخلت إلى رمضان وأنت تستشعر كأن هذا الشهر هو آخر شهر تصوم أو آخر شهر تقوم قوية رفتك عن الخير وهانت عليك الدنيا وذهبت فيها وأقبلت على الآخرة وحظمتها ومن أعظم الأسباب التي تنكسر لها قصرة القلوب الزهد في الدنيا وليعظام للآخرة ولا في الدنيا إلا بقلة بقصر الأمن وحينما تحث أن هذا رمضان قد يكون آخر رمضان لك وآخر شهر تعيشه دعا كذلك إلى إحسان الأمن وإبقانه نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الفثنى وصفاته العلاء أن يصلح لنا ديننا الذي هو إسمة والدنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرة من التي إليها معابنا وأن يجعلنا أن يبلغنا رمضان مع طفهم وعفهم ودرد وغفران ونسأله بأسماء الفساء وستاته الأولى أن يجعلنا أوفر عباده نفيدا في كل رحلة ينشرها وكل نعمة منزلها إنه وذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركاته قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أربعة اثنين ستة سبعة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط المتفع فيسبنا إكماله بهذه المادة شارع سماحة الوالد الشيخ حمد العزيز معنا في هذا اليوم وفي هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنفيتي الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس في المسجد النبوي ف فعلنا أن نحظى من فضيحته حول برنامج الداعي والخطير ورجل الفشدة في إصلاح الناس فليتفضل فضيلته مارك الله بي زارك الله بي نحب ذلك مارك الله بي الله لنا بي ده. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ان فاج سنه والد الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله ورعاه أحاب الهضيلة العلماء الجمع الفريح أحييكم بتحية الإسلام بتحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في بداية هذه الكلمة احمد الله على عظيم نعنته وجميل فضله وجميل منته أحمده على نعنه التي لا تفصى ومننه التي لا تكافأ ولا تجذى فله الحمد وله الشكر جل وعلا وإنني والله أكاد أذوب من الخجل والوجل وأنا بين يدي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ورعاه ولكنه من فضله وكرمه وتواضعه وليس بغريب على سماحته ذلك فالله أعلم كم كنا بين يديه ننتهل من علمه أسأل الله العظيم أن يعني قدره وأن يعظن أجره وأن يحفظه للأمة إماما هاديا نهديا لسني من كلمة في هذا المقام وفجئت مستفيدا لا مفيدا وما ذكر ما هو أمر طارئ وإن كان لي من كلمة فإنني أؤمن على ما ذكره أصحاب الهضيلة العلماء والمشائح من حد النعمة وشكر الحضل والمنة فإن من شكر نعمة الله فأذن الله له بالنزيد وإنه والله ما شرح فأي نعمة أنعن الله بها عليكم معاشر الدعاة والهداة والخطباء أي نعمة أنعنها الله بها عليكم وأي منة تن بها علينا وعليكم يا لها من نعمة عظيمة ومنة دليلة كريمة تشكر ولا تشكر وتشفض ولا تضيع يا لها من نعمة عظيمة إلى وصق الله الداعية إلى الله فأخلص عمله وقوله لله يسير على نور من الله يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله قد تأذن الله له بالرضا والقبول بين خلقه وعباده إن من توفيق الله ورحمة الله بالداعية أن يضع له القبول ولا قبول إلا بهديه يهتدي به العبد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الله للباعية القبول شرح صدره لكتابه وشرح صدره للإهتداء بالرحمة المهداء والنعمة المستاه صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره فرضع له القبول بين العباد فأصغى له الكبير والصغير وانتفع بإلمه الجليل والحقيق إن من أعظمنا ينبغي للجاعية أن يهيأ الأسباب لقبول دعوته والرضا بقوله حتى يألم أجره ويرضى عنه ربه لكنا بحادة أن نضع الحواجز بيننا وبين عباد الله فما الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين ما بعثه صخابا ولا لعانا ولا سبابا صلوات الله وسلامه عليه إنما بعثه الله رحمة للعالمين وليس هذا الأمر مختص بشئة أو بطائفة إننا اللاجب على الباعية أن يجعل بينه وبين الناس تسورا من أن نحبه والقبول تجعل كلامه ينفذ إلى الطلوب من دون استئذام ونحن أمنا جعل الله الخير لخلفها إذا اهتدى بخلفها نحن أمة نتصل بثلثنا الصالح بوشعج عظيمة وروابط جويلة كريمة نحتاج كل يوم أن نجددها وأن نشد من أجلنا فيها حتى يجتمع الشم ويلتخم الصح ويكون الخير للأمة جمعا أفرادا وجمعا إذا وفق الله الدعاء إلى كلمة ناصحة ونصيحة هادفة واجتمعة القلوب وصلح الرائي وصلحة الرعية فتلك رحمة الله التي يرحم بها عبادة ونحن ولله الحمد والله يعلم أننا لا نقول ذلك نفاقا ولا رياء نحن في نعمة عظيمة ومنة جليلة سريمة تحتاج إلى شذب وتحتاجوا إلى شكر ونحن مرتبطون بأئنة وعلماء قيضهم الله عز وجل لنا في هذا البلد الطيّد المبارك ثم واجبنا أن نشكر نعمة الله وأن نعلم أن الخير في الاتتاء بمثل هؤلاء الأئنة وهؤلاء العلماء الخضلاء الذين وضعهم الله قدوة للأخيار ومنهجا وجعل لهم منهجا سوية للأبرار نسأل الله العظيم أن يدين توفيقه عليهم وأن يحفظه يحفظهم لغباده فالذي ان كان لي من وقية فأوفي بعد تقوى الله عز وجل أن يحرص الدعاة والقطباء والأئمة أن ربت شباب الأمة للعلماء الذين قيضهم الله لهذه الأمة بمشاعر النور والرحمة الذين عرفوا بالتنسك لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهجر السلف الصالح نحتاج إلى تربية الشباب الأمة على حب هؤلاء الظلماء والانتخاف من حولهم حتى يكون في ذلك الصلاة والسداد وخير العباد والبلاد أسأل الله العظيم في ختام هذه الكلمة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوسق ولاة أمورنا لما يشبه ويرضاه أسأله تعالى أن يوسقهم لما يشبه ويرضاه وأن ياخذ بنا وصيهم من الذل والتقوى واساله ان ينشر به ديننا وان يعلي به كلمته وان ينشر به رحمته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> وعليكم السلام ورحمه <بارك> الله وبركاته <تصفيق> بارك الله فيكم مزاركم الله ما الله الله جزاكم الله خيرا ولا يخفى على الجميع أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار شنكيزي جزاه الله خيرا له درس في الفقر في جامع سيدة عائشة بالتنعيم منذ حوالي أكثر من ثلاث سنوات يأتي جزاه الله خيرا من المدينة أسبوعيا إضافة إلى درس آخر في يوم آخر في مدينة جدة فله من طلبة العلم جديل الشكر والتقديد على ما يتجشمه من المتاعد جزاه الله خيرا سمحت الوالد مكتعان المملكة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء رئيس هيئة كبار العلماء نستأدمكم حفظكم الله ورعاكم في إلقاء بعض الأسئلة التي تتطلع النفوس وتشغئب الأعناق لأن تحظى بإجابة منكم حفظكم الله ورعاكم فهل تسمحون لنا سماحة الشيخ أسئلة عديدة وردت تطلب التوجيه وبيان القول الفصل عند من يخلط في فهم نهي عن التشهيد باصحاب المنكرات فيسكت بسبب هذا عن انكار كثير من المنكرات او عن الامر بالمعروف فما هو التوجيه في ذلك حفظكم الله الواجب بسم الله صلى الله عليه الواجب على كل مسلم له علم إن له علم وإن له بصيرة سنفى من الهيئة ومن الدعاة ومن بقية العلماء ان واجب على كل إنسان أن ينكر منكب ويدعو إلى ولا حاجة إلى كيش المقصود إن شاء منك. ما منكب ما ولا, ولا فلان ولا فلان الواجب أن يقول الله حرم كذا ونهاء كذا الله رجم كذا وانا ربي كذا ويدعو إخوانا إلى فئة المأمور وتفى المحبور كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يأمرون بالهون لا فعل انفسهم فيامرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم ذلك فعل النبي في الشناعه والذابه الغيظه والذي شره عظيم وخطره خطره كبير فالواجب على المقبل يتحرى ان ترى منكر والدعوه هي الخير. على الطيقة التي يحصر بها الخير والمطلوب ولا يحصر بها ضد لكن من أظهر منكر في الأشفاق من أظهر في ذي الناس من أظهر منكر فقد هتكا انتك الله حيث أن ينكر أعيه بأن قال عن تفاعة منكر اتق الله استرنسك أما أن ينكر في المحلات أخرى لا حد المقروض في شوق أو في أو في جماعته أو في أي مكان أما إذا ينكره فأنت يا الله تبينه وكرا. هذا حرم الله يجب تصل هذا أوزره الله يجب أن يكون حظا هذا مستحب يستحب فعله هذا مكروه ينبغي تصل المؤمن يبين ما يبين وحكام الله هكذا الآن يبين وحكام الله حتى يأخذ بها المؤمنون فعله وتصل يأخذ المؤمن من واجه يجعله ويا تفن أمنه الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سنلات يوم جالسا بين الناس مر علي بجنة فأزنوا عليها شرا فقال واجبت وربي أخرى فأزنوا شرا حيرا فقال واجبت فسألوه قال يوفنا قال هذه أزنوا عليها شرا حيرا فوجبتها جنة وهذه أزنوا شرا فوجبتها النار أنتم شهداء الله في الأرض مالها تكون بين الناس فقد بحثنا في ده شهد عليه فقد تعرض لغضب الله حول ولاه وقوته لله لا شهيد على الاحياء انك انت فيما بينك ومن الناس تمشي من الله تقول لهم الله تبين لهم الحق فيما بينك وبينهم تشهدن الله تجيهم باشفاه وتظين بمن كان للناس يطرح والوج من الناس يفاد من دون هذه الادك الاولى نعم هذا السؤال يقول سماحة الوالث بعض الأئمة لا يحضر إلى مسجده إلا نادرة وبعضهم غير ملتزم آمن توجيهكم لمثل هؤلاء وهناك سؤال يرتبط به أو نتيجة عن هذا التقصير يقول ما لأرى الكثير من أئمة المساجد من الزاليات الأسيوية على وجه الخصوص لا فيما وأن هذه الزاليات لا تحصن اللغة العربية خاصة في لفظ الجلال عند قراءة القرآن وعند الأذان والإقالة بنقل شهادتين بقوله أشهدوا أن لا وهكذا ثم يتارع في التقدم ليصلي إماما بينما يوجد وراؤه من يحسن القراءة بلسان عربي مبين ألا يستطيع المسؤولون وضع خطة لدورات إجبارية للمؤجنين والعيمة الرسميين ليقوموا بعملهم على الوجه الذي يضي الله وبقراءة عربية فصيحة ثم أنه يوجد من بعض المقيمين من العرب ويعملون في بالمساجد للوكالة فإنهم يفتقرون إلى الفتح في الدين وهم يحصنون الفراعة أمام المكبر ولكن يفتقرون إلى الفتح في اسم العبادات وأين الإمام الذي يزعل وقته أو شيئا منه ليحجث الآخرين أو المسلمين بشؤون دينهم نرجو توجيهكم في تغيب هؤلاء وتقدم مثل هؤلاء يحفظكم الله ويرعاكم الواجب على الإمام والمؤذن أن يستقي الله وأن يقوم مواجبهما وأن لا يكون حلا بذلك فإذا دعات الحاجة فليستأذن من جهتهم المسؤولة يقول أنا عندي حاجة وسوف أتوق المسجد ومبتلهم حدا حتى يعينوا من يقوم مقامهم بمنهم أو يقوم هو أو, أو يستنيمه ويخبرهم سوف في إمامه أو في الأذان أو في فإنها قرب الحمد يجب عليها أن يخبرهم ويبلغهم أما أن يترسم الإمامة والألال ويأخذ مرتبهما ويضيّر على منصر العظيم العظيم يجب على الأمام أن يتقى الله وعلى المؤذن أن الله وأن يضيع أهل وظيفة بل عليه أن يتقين في إمامته وخطابته وفي ألاله وإذا أرضاها يرجع إلى الجهة المشكلة أما الشي يسير عارض اليسير تعض الألقات يعني على الحارم ممتفى الحمد لله في عالم أن يقوم بقامه من يومهله أو يومهن في الإمامة أو في الخطابة في يوم العالم أو في الأدنان شيء قليل للعالم من قلت يوم على الحارم يوم على الحارم يختفر إن شاء الله ونهر لكن يجب أن يكون أيام أو يكون مدة طويلة يجب أن يراجع المشهولين وأن يؤذرهم بما يعلن له حتى يقمروه على من استنام أو يجب يستنب ما يقوم مقاما في إمامته وخطابته وآلانه وهكذا يجب على المشؤولين عن الإمامة والأذان أن يكون عندهم مراقبون مراقبون الناس يجب أن يكونون مراقبون حتى يعرفوا المحارب غيره وحتى يعرفوا من يجد قراءة من غيره ومن يجد أذان هذا يجب على المسارة رفقها الله أن تعتني بهذا لأن هذا مهم جدا فجيد الإمام الله يستطيع أبو أدو لا أحسن أدان فإلى وجه مراقبون فهذا يرفع للنفحة كثيرة وإلى وجه من ندوات لهؤلاء حتى يحمل لهم التفق في الدين والتبصر على طيب الأيران لكن لها مهمة فإلى وجه مراقبون يعتنوا بأم الأئمة والمؤذنين ويتفقدون أحوالهم في كل بلد في كل قرية هذا مهم لأن بطن ناس لا يباري قد يقبل الإمام ولكن لا يباري ولا يأسن لا يأتي لي بالقراف ولا يأتي لي بخطابة ولا يأتي لي بمحافظة وهذه المؤنسة المراقبين في حيارة جديدة ومن صالح جرد نسأل الله يوفق لكل حيث آمين نسأل الله ليس جرد على الناس يوفق <تصفيق> الوزارة ليس جرد يعني مصيفة مصيفة لا لا يمكن بعد ما يستعب الجهة المكتصف وجرد فيه لا يبهون يتابون